الإجابة الصحيحة هي ب هذه العلامة تدلي بإرشاد وتعلن أن النهج بدون منفذ يمكنني استعماله غير أنني سأكون مضطرا للقيام بعملية الرجوع على الآقاب